sallallahu ala, ala muhammad ala sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammad salli wa sallim wasallim alaihi ala. ya nabi salam alayka ya rasul salam سلام عليك صلوات الله عليك يا, يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك تاو نوبت ها جا دیو جو دل دوست او ولي اهل الكوني اون صورت و صلى عليك صلا و فقال في الحسن إِن <تصفيق> رَاعَطَ إذ هبّت بوجود المصطفى ور العين مرحبا ما مرحبا جدال غسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا Thank